Thank you. Aa, baatka, hassa, aah, habibi, ilmaatri, ابتسم هدي اعصابك خلي راسك بين هدايا وكن قوس في اجتمى واجملها دياعي دلل علي اجتمى دلل, دلل علي علي يا ربك ربي اجتمى واجملها دياعي راح للعشرة اعد لك واحد عشرة شوت على الموسي كم مره موسى قادمي بدمش شطرك حبيبي ومسح بموعك بديا آه منك من جمالك حتى دمعك جاهدية دلل عليك دلل دلل عليك يا هبة ربي في وان جننني هدي عيني عيني تكلم علي انت كلم علي يا علي يا اللي مطرتي من السما اجمل هدييه راح للعشرة أعد لك واحد عشرة شو جان بوسني كم مره بوسك حبيبي